غير ا ل م و و ب عليهم ل ا ء الله ي آمين ن ه أتى على ا ل إ ن س ا ن ى إ ن ا خلقنا ا ل إ ن س ا ن من ن ق ف ة أ م ش ا ت نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إ ن ا هديناه السبيل إ م ا شاكرا و إ م ا كفورا م ن س و ع ه النابلسي للعلوم ن كأس الاسلاميه ن م موسوعه النابلسي عباد ل ه ي ف ج ر و ه تفجيرا يوفون ا ن ويخافون د ر يوما كان م شره ت ط ر ا ا ويطعمون ل ط ع ا م ع ل ى حبه مسكينا و ي ي ت م ا ل ا إنما نطعمكم ل و ج ه ا ل ل ه لا نريد م و ك و ع ه النابلسي و للعلوم الاسلاميه ل ه ش ن و س و ع ه ا صبروا ج ن ة و ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا يرون ف ي ه ا شمسا ل اسماء يرون فيها ش م ا ولا ز ر ي الله ه ل ا ذ ل ل تذليلا بطوفها ويطاف عليهم ح س ن فضة وأكواب, وأكواب م و ه ا تقديرا س و ن ف ي ه النابلسي كأسا ز ج ج ه ا زنا ي ا ل س ل ي ل و ي ط و ف ع ل ي ه ا س ل ا م خ ل د م و س ب ت ه م ل ل ا ل ن ث و ر ا وإذا ر أ ي ت رأيت ن ع ي م ا و م ل ك الاسلاميه اسماء ت الله الحسنى وسقاهم ربهم شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ك القرآن تنزيلا فاصبر ل ح ك موسوعه ربك ل ا م م م ث النابلسي أو ك ف للعلوم ا ل ا ي ل ا م ي ه ا س ب ا ء الله ا ل ح ي ن ى موسوعه النابلسي للعلوم ر ا ء ه ي و م ا ي ل ا خ ل ق ن ا ه م وشددنا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 وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل ي من ش ا ء في ر ح م ت ه و الله ظ ا م ي ن أعد ل م ع ذ الرحمن ب ا أ ي م الحمد ا لله ب العالمين ا ل ر الرحيم م ا ل ك يوم الثاني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 السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب ا ل أ ف د و د النار ذات الوقود إ ذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين م ا ن و س م ن ه م إ ل ا أ ن ي ؤ م ن و ا ب ا ل ل ل ه ا ع ز ي ز ا ل ح م ي د ا ل ذ ي ل ه م ل ك ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض و ا ل ل على كل ه ش ي ء ش ه ي د إن الذي ا ل موسوعه ؤ م ن ن ي ا ا ل لم م م ثم ؤ ن ت ي و ا فلهم ذ ا ب ج ن م النابلسي ه م ع ا ح ق إن ا ل ذ ي ن آمنوا ل ع م ل و ا الاسلاميه ص ل ح ا ه ن تحتها ا ل أ ن ه ا ر ذ ل ك ا ل ل ف ز ا ك ب ي ر ربك إن بطش ل ش د ي د يبدئ إنه هو للعلوم د وهو ا الاسلاميه د م د ل أتا موسوعه ا النابلسي للعلوم الاسلاميه